بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما وَيَخْشَى فَأَنْتَعْنُهُ ثَلَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قَتَلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْثَرَ مِن إِنْشَاءِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ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 أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَقْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنه لكل مرء منهم يوم إذ يشل يغني وجوهه يوم ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة